انا مشيت ادرب الماء مشيت اعطاء اسراك <تصفيق> هاي ويمينك وانا كوان الوعوع سهمت من اياه بعانك يا اخو يا شنطل تعور وانا اسراك واناك وبقلب حينا وانا اسراك <بجلح> وانا <تصفيق> <تصفيق> على خديك على خديه دمع التجافي وعاتب دنيتي يا دنيا كافي على خديه دمع التجافي وعاتب دنيتي يا دنيا كافي خذيتي كابلي ضاكي لي وايفي بعد اسير ولا فك بين الحواد ما القلب خويا انطاري ما بان يا خويا تعود وينك السانهسيره وسام البدلي للنشر والتوزيع الإسلامي وناسي يا بو هما طلع للغربه صوتي يا روحي ظللك يا روح موتي يا روحي روح موتي روح روح وحدي صفت بغياك يا رب اي نسيت موطني ما مرتب علي بفراقا صرت وينك النسوان فيا kayo you mean when i go away min wa zahmat min ya baalak ya khu ya shantul ta'u wa ana tisana sira wa ana wa bgaf wa hay على دربك تبي بدموع ثاني وغدرني ما رحم قصرت <تصفيق> على دربك تبي بدموع ثاني وغدرني ما رحم قصرت بمالي جمر لجله حرق صدري عنايني <تصفيق> الجمر لجله بس كون سالم يا الله لطال عمر يرات شفيد عمر يزود وانا نسا نسيرا وانا كون بحيرا وانا يسراك هاي ويمين وانا كون يحز برقبتي حبل الشمات ودمح حزني ونسلي للأضاة يحز برقبتي حبل الشمات ودمح حزني ونسلي للأضاة <تصفيق> شيرت اللي روح الخادر شيرت اللي روح الخادر عكي أنا وارغم هشوف بلطيبه ماكو مثينا وعن ناس فضله يزود وينك وينك وينك وينك وينك وينك وينك لسراك هاي ويمينك وينك وين الوعو سهمت مني يا يا اخو يا شنطر دعو وينك دبل عود العمور و ورا قطع وعلي اروح بحذيه صوتي والتوزيع علي المسلم اداء المنشد علي المسلم كلمات الشاعر فارس ابو علي الاشراف الفني حيدر العسكري الالحان كاظم القرناوي المونتاج عيدر غزال